يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعوج إليه في يوم كان, مقدار في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون